إن الاضرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويخافون يوم كان شبه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتينا واسيرا الى اخر الايات هذا اخواني جاء في سياق الغايه التي من اجلها خلق الله هذا الانسان نبتليه نبتليه ونختبره ونمتحنه هل يشكر ام يكفر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اعطاه وسائل التكليف والابتلاء انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الله بين له طريقين بين له طريق السعاده وطريق الشقاء طريق الرحمن وطريق الشيطان فمنهم من شكر ومنهم من كفر فكان قائلا قال يا رب بين لنا الجزائين جزاء الشاكر وجزاء الكافر فبين جزاء الكافر بإيجاز وأغض في بيان هيش جزاء الشاكر للتحذير والترغيب فقال سبحانه في بياني جزاء الكافر انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا والمراد بالهدايه هنا ليس هو التوفيق القلبي خلف الهدايه في القلب لا بل المراد بالهدايه هنا الارشاد والبيان وهذه الهدايه ما اختص بها سبحانه وتعالى بل اعطاها للانبياء والمرسلين والدعاء الصالحين اما الاولى فاختص بها سبحانه إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يجب الإشاء يشاء المقصودة يقول سبحانه اهدنا الصراط المستقيم وفقنا يا رب بالطريق الصحيح نعم قال إن اعتدنا للكافرين بين سبحانه وتعالى جزاء الكافر فقال إن اعتدنا هيئنا للكافرين سلاسل أو سلاسلا وأغلالا وسعيش نعم سلاسلا واغلالا شخصة مساء الجمعة من نوع التنوين ولكن حسب رؤوس الآية الله قال سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسلا واغلالا وسأعتدنا إذا الإعداد وقع الآن النار وعذابها وجحيمها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها موجوده الآن اعددنا هيئنا موجود مهيئ الان والجنة كذلك ونعيمها مهيئ الان سارعوا الى مغفرة من ربكم وجننت عرضها السماوات والارض زيد اعدت اعدت خلاص اين هي الجنة واين هي النار الله اكبر نحن نعتقد أن الجنة اعلاها الفردوس وصقها عرش الرحمن فالجنة أعلى والنار أسفل وأين الله يعلم نحن قلنا ما نعرف حتى السماء الدنيا والسماء الثانيه والثالثة والرابعة والصمس ما كيف؟ فكذلك الجنة والنار نؤمن بكل ما فيهما ونكلوا أمرهم إلى خالقهم إن أعتدنا للكافرين للكافر سلاسلا وأغلال وَسَعِيرًا إِذًا هذه السلاسل التي تكون في الْأَرْجُلِ والأغلال التي تكون في العنق وَسَعِيرًا التي تحرق لها الْأَجْسَامُ وتشوى هذه وهي الآن ليش لمن من للكافرين والحكم إذا علق بالصفة تشعر هذه الصفة بعلية ما اشتق منها العلة هي الدفر فعلة السلاسل وعلة الأغلال والجحيم ليش يا رب لمن كفر لكل من اتصف بهذه الصفة تعليق الحكم بالمشتق يدل بعليه ما هو الاشتقاء الاشتقاء بهذا استحق هذه السلاسل وهذه الأغلال اللهم احفظنا من في يا ربي. إن أكذبنا لقد لت... وفي آيات كثيرة بيننا أنواع العذاب هذا نوع من العذاب في آية أخرى يقول اذ السلاسل في أعناقهم اذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في ثم في النار يجرون وفي الآية الأخرى يقول يوم تقلب وجوههم في النار وجوه تقلب احترق من اليمنى يقلب البيتر وهكذا هذا عذاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله وقطعنا الرسول الرسول ليش؟ لأن الصراخ صراخهم هكذا يمسد الرسول الرسول فقط ليس لي لرسولاه لأن هكذا صوتهم يمسد حتى ما لم تدفين فربنا حذر وقالوا ربنا إن أطعنا لمن سادتنا وكبراءنا أطعنا الأولياء وأطعنا العلماء فأضلون السبيلات لمن ينبغي أن تطيع الله ورسوله أطانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل لا تطع كبيرا ولا سيدا بل أطع من ما قال الله وما قاله رسوله وقالوا ربنا ان أطانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كثير وفي قراءة كبيرة كثير وكثير كبير في نوعه وكثير فيش في عدده. بسم الله العظيم. ويقول سبحانه: ليس لهم طعام إلا من ضريعة. ولياجد بالله. والضريعة الشجر مر وش وذش لا يسمن ولا يغني من جوع. ليست جوعة ولا ينبت لحمه. لا تزلي نص الله العظيم ويقول في الآية الأخرى نوم يستغيثون ويصرخون ويطلبون الإغاثة ويستغيث بماذا؟ بما إنك المر يشمل وجود بمجرد ما تقتربه منك من وجهك يصلحه يبيبه يشمل وجود بيسأل الله. وساءت مسبقا. أقول في الآية الاخرى وصار المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، في قيود، صرابيلهم، كساءهم من من ندى تجتاح مستعيلة قابلة للانتشاع من قطران وتغشى وجوههم النار. صلى الله عليه. قطعت لهم زيابهم من النار هناك نعمل خاص كيف نصفان ايه الكسادي المساجين مساجين أهل النار قطعت لهم زيابهم من النار يصبوا من فوق رؤوسهم والحمين يصهروا به ما في بطونه والجنود يذابوا ثم يعادون كما كان ثم يشربون ثم يلومون وهكذا جمعوا أصلا الله العافية وبهذا العذاب يقول عز وجل ونادوا يا مالك ومالك هو خازن النار هو اللي كلف شكيقولوا هذا كلف شك كله في المسبي بالسجن مش كيقولوا الكار ديالو مالك ها جا جا والله حتى الجارديان ديال السجن سجهنم والعياذ بالله شنو هو مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربهم. يطلبون الموت. يطلب الموت. التي كانوا يفرون منها في الدنيا. الآن يطلبونها أيضاً. يشترونها بأي ثمن لكي يستريحوا ما لا يموتون فيها. ها؟ لا يقطع عليهم. فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يموتون فيها ولا يحيى الكافر. الذي يدخل النار الكبرى ما هي الصغرى اما الصغرى يدخلها المؤمنون ثم يخرجون هادي سفنة اما هذه كبرى ما تفنى وما هم منها هادي مخرجين نسأل الله العالم ان اعتدنا ان ان العظم واحق ما تكون العظم هنا ان اعتدنا أمرت الله معاه أحد، ومن العلماء من يقول إن كل فعل، كل فتوى الملائكة يقول فيه، يقال فيه إن، وكل فعل اختص به فعله سبحانه ما كلف في احد يقول أنا، لا قل لا قل لا، لا بنون العظم قد يجب نحن، مزبا يكون عظيم العظماء يقول وقد فعلنا وصرعنا فعلنا وكذا فكذلك قل قل إن للكافرين إذن الله سبحانه وتعالى في نفسه أعد لهؤلاء الكفر لهؤلاء العلمانيين واليهود والنصارى والمجوس والمجيئين لوجوده وكل من كفر بهذا الدين إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلال وسعيرا إذن هذا باختصار شديد بينا, بينا سبحانه وتعالى جزاء إيش؟ الكافر ثم اخذ يبين جزاء الشاكرين واطنب في هذا قلنا للترغيب والتحذير فقال ان الابرار يشربون من هؤلاء هؤلاء هم الشاكرون وسماهم ابرارا اشاره الى انهم استحقوا هذا النعيم ليش لانهم من اهل البر فاتصفوا بالبر فصاروا ابرارا اللهم اجعلنا منهم يا رب ما هو البر ومنهم الابرار البر في اللغه العربية مشتق من البر والبر مقابل البحر البر هو البحر البر هو فسحة واسعة بر كل ما هو غير, غير البحر فيسمها بر والبر واسع فالبر مشتق من البر ليه ساعته أيضا البر هو كل فعل خيري كل فعل خير يسمى إيش بر بفتح الباء مشتق من البر بفتح الباء فهذا كثير والمشتق مشتق كثير مقابل مشتق منهم مثل مشتق منهم أهل البر يعني أنا أهل البر من هو البر البر هو الذي اتصف بفعل الفتح البار هو الذي اكثر من كل الخيرات صلى كثيرا وصام كثيرا وتصدق كثيرا وحج كثيرا وجاهد كثيرا وقرا كثيرا وذكر كثيرا وهكذا من كل افعال الخير اكثر واكثر حتى صار بارنا ونحن نقول فلان بار بوالديه فلان بار بوالده وهذا بار مرد ربه هذا المرد رب العالمين وهذا مرد والديه جه؟ لأن هذا المرد كل بار بار؟ يعني يعني أجلب من الخير مستطاع لوالده ودفع كل الشر يمكن أن يدفعه عن والديه وأطاع والديه طاعة عمياء في طاعة الله طبعا بغير ما صلاح هذا شو كله هذا ماذا يسمى؟ بار ربي والدي هذا المرضي يا رب العالمين كثر من الخير وكثر من الطاعات وكثر من الاستجابة لله حتى صار, صار المرضي والدي يا رب العالمين هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى بار ربي. رب العزة في سورة البقره أعطى أوصافا حميدة سبحان الله جماعة وعديدة وصف بها البار فقال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر يعني صح اصحاب البر كلهم يا رب من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائل وفي الرقم واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم واذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس الباس اولئك الكمام اولئك الذين صدقوا وأولئك هم المصدقون هؤلاء هم الصادقون هؤلاء هم الصادقون الصديقون هذه اوصاف لمن؟ للبار لاهل الذين وهنا قال سبحانه ان الابرار يشربون من كاس يشربون من النعيم في الجنه يشربون من كاس ليشربوا وليس انعموا ليس في النعيم؟ لأنهم ابرار يشربون من كأس. والكأس في اللغة العربية لا يطلق على كأس كأس إلا إذا كان ممتلئا أما إذا كان فارغاً لا يسمى في اللغة العربية كأساً يسمى كوباً نعم أما يسمى كأساً في, إيه؟ في أي وقت إذا كان ممتلئا والكأس لا يطلق إلا على الخمرة وما زال المصطلح بين الخمارين يطلقون يطلقون الكاس على الكاس المعدوم يلا تشرب الكأس شو في شي يصير ايوه هذه للخامره للكنيات هيك كده وسموه الان كان اسمه يعني واحد وقت يسموه ورقولا زقوا عليه وبيسموه بخاري اهانه بالامام البخاري ويسمها مشروع المشروبات ايش؟ المشروبات الروحيه يا للعار وشنار الروحية قل الروح من امر ربي جنوا على الروح ما جنوا على الجسم فقط ارادوا ان يجنوا على الروح وان يذبح الروح وارقى واعن ما في الانسان هو الروح روحه قسموها المشروبات الروحيه يسمونها بغير اسمها المهم اخواني يقول الله عز وجل تحبيبا في الجنه وعلى غيرها المجتمع الجاهلي كان يطرح بالخمره وكان يدمن على الخمره وظنوا انهم ان اعتنقوا الاسلام حرموا منها فالله عز وجل وصف لهم من جملة النعيم الذي يتلقونه في الجنة الخمر ولكن ما هناك اتفاق في الاسم. وإلا هناك بول شاسع وفرق كبير بين النوعين فرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة خمر الآخرة أعلى وأرقى وأجل وانعم ليش لا فيها غول ولهم عنها يوزفون ما يمكن يدوه ولا إيش ولا يذهب العقل أبدا، ولا يكبر البطل، ولا يذل العين ويكره بالعين، ولا يكثر من البولة. لا، هذا خمرة الدنيا. فخمر في الدنيا، ها يعني تجد بطنه كبيره وتجده يعني موهل هذاك الرضحة. يميل هنا وهناك، ويقول على نفسه. وربما يجامع امه او يجامع فنساه او يجامع اخته ليه لانه فقد العقل اما خمر الاخره لا خمر الاخره لا ابدا ما في هذه الدعائي ابدا خمر الاخره لذيذ ومن شربها في الدنيا لا يشربها في الاخره نصال الله راضي اذن اول نعيم سبحانه وتعالى وصفه للابرار انه قال تشربون الخمر يشربون من كاس وسبحان الله اهل الجاهليه كانوا يخلطون هذه الخمره بطير يسمى الكافور هذا ايام الحر يا الصيف مثل هذا كانوا يخلطون هذه الخمره في بنوع من الطيب يسمى الكافور والكافور عنده خاصيه خاصه اولا طيب يمين وثم هو بارد وابيض ابيض بارد له طيب ورائحه طيبه جميله فكانوا يخلطونها طره في الصيف وايام البرودة كانوا يخلطون الخمر بالزنجبيل والزنجبيل من خاصيته الحراره <تصفيق> يحدث ايش السخانه اللي تقول حراره نوع حر لا لانك كصحى فالله كانوا يظنون انهم ان دخلوا في الاسلام حرموا من هذه النعم قال لهم لا بل هناك ما, ما يروقكم هناك ما يعجبكم من كل ما يتلذذ به في الدنيا قال يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وهذا الكافور عينا سبحان الله عين عين تجري من الكافور من هذا المشروب عين تجري من هذا النعيم هذا المشروب الممزوج بالكافور عينا يشرب بها من؟ يشرب بها إما بالكاس أو يشرب بها اي بالعين وقال بها أي منها لأن الباب معنى من وعبر النكسة البلاغية هنا أن هذه العين هي في متناول أيديهم وفي متناول حاجتهم حتى كأنهم يشربون بها كأنها آلة تشرب بها يشرب بها يشرب بها عباد الله أولا وصفهم به بالأمرار وهنا وصفهم بيش بالعبودية لله إذن هالعبودية تعني القرب من الله فهم عبيد لله واستحقوا هذا النعيم لإعطائهم العبودية الكاملة لله أليس الله بكاف عبدة بلى يا رب الله كاف عبدة يكفيه لأنه أعطى العبودية الكاملة فأعطاه كفاية الكامله في الدنيا والآخرى يشرب بها عباد الله ثم قال يفجرونها تفجيرا, يفجرونها تفجيرا. الجاهليه ما كانوا يعرفون التفجير يا. ما كانوا يعرفون معنى يفجرونها اي متى شاؤوها وجدوها اذا ارادوا اجراءها جرس فهي في متناوله وهي نحن عبد الرحمن بن الفوز الان هذا متى اردنا ان تشرب من قبل ما كان الناس يعرفون هذا. انظروا التقدم الحضاري حتى صار الإنسان اذا اراد الإنارة، حلا، الإنارة موجودة. إذا أراد الماء، خلاص اغلق مساجد وفتح مساجد هذا النعيم ولا لا. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. هذه النعيم ما عرفه الأولون. صلاة شربات ربما يدور كيلومتر، ولا عشر كيلومتر. هو خصوصا إذا كان أيام الجفاف. قالوا لا لا. أنت الموجود في الحياة. هو سوى موجوده الحيب كل شي موجوده هذا معنى يفجرونها متى شاواته صحيحون يفجرونها تفجيرا بسرعة بقوة كان قائلا يقول يا رب انا اريد ان اعرف هؤلاء الى اضرار اعطينا اوصافهم ولو مش الاوصاف الجامعة <تصفيق> بعد اوصافهم يا رب فقال من اوصاف الاضرار أشقال يوفون بالنظر بماذا استحقوا هذا النعيم قال أول وصف أعطاه في هذا السياق الكريم غير السياق في وقت الزرط ولا تنافي لأن هذه الأوصل كلها هذه الجميعات عندهم يوفون بالنظر وهذا أكبر سبحان الله النظر لا بد أن نلقيه بعض الضوء على النظر النظر فيه ممدوح وفيه مذموم فيه ممدوح بحيث الانسان قد يشوف نفسه شنو النظر اساسا بعد تعريف النظر الزام ما لا يلزم تلزم نفسك بما لا يلزمك من طاعه الله تقول انا والله ما اصلي كثيرا ما كنقومش الليل وتلزم نفسك هكذا وتعقد عزم على انك تقوم الليل كل ليله قبل الفجر بساعه او نصف ساعه او ساعه او نصف ساعة أو, ساعة أو, أو, او ساعتين هل نفسك ان تقوم كل ليله لصلاة قيام الليل هذا شيء سماه النظر واجب عليك ما كان واجبا أن, ان تقوم الليل لكن حينما نذرت ليش نذرت لانك ليس نفسك مقصرة وأنك تريد رضا الله والجنة وهذه أمنية كل مؤمن أن يكون في رضا الله غاية مناه هشية هو أن يكون مرضيا فهو يلزم نفسه ماذا يلزم نفسه على الأقل؟ يلزم نفسه أن يقوم للمسرّة جميل جميل جدا جدا قال يوفون بالنظر نظر ووفى كذا هذا واحد أو صيام قال والله أنا ما أصوم انا لذب نفسي يصوم ايام البيض من كل شهر ثلاثتاشر واربعتاشر وخمستاشر وانبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام ايام البيض فكأنما صامت طهر كله وانا مكسر يا اخوة ما شاء الله ونزب نفسه هكذا او الاثنين والخبيث لذب نفسه وعوجب على نفسه خلاص عاكد العزب هذا هو لسه بواجب ولكنك انت اوجبته على نفسك هذا النظر محمود او الزمس نفسك بصدقته الله الزمس نفسك بقراءه القران في الامر المعروف المنكر بالجهاد تدع هذا كلها ذكر محمود مطلوب كلام من نظر ان يطيع الله فليطع ومن ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصيه. اللي قال والله لو كلمه فلان ولو انه اخي ولو انه كذا صديقي ولو انه جاء والله لو كلمه حرام هذا لا يلزم له به م? كلمه ثم ستفل عليها خلاص او قال يعني انا انا انت نفسي يعني علي ان اذبح إيش كمشا او دجاجه او ديكا على الطريح الفلاني هذا ايش هذا شرك نظر ان يشرك بالله يوفي يوفي من النظر حرام لا يحرم حرام يوم النظر يوم النظر ايه او نظر انك تعقد الرحلة من هنا الى طريح كذا هذا حرام لا يوفي لانه لا تشد الرحال الا الى ثلاثة المشازين كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من نظر ان يطيع الله فليطيعه، ومن نظر ان يعصي الله فليعصي اذا هذا هو النظر الايه النظر المطلوب هناك النظر مكروه. اشو هو تقول مثلا انا مريض او لي مريض انشفاني الله من هذا المرض ساتصدق بكذا مثال الفقراء الذين اطيعوا الفقراء والمساكين والمحتاجين او يشفي الله مريضي او ولدي مسافرا ان قدم سالما فانا ساتصدق بكذا او ساصوم كذا او, سأ أو ساصلي كذا ثم نفذ الله عز وجل يعني رغباتي كلها تنفذ شفاك الله من مرضك او شفى مريضك او اقدم حبيبك او كذا خلاص يجب أن تفيه ولا لا يجب أن تفيه يجب أن تفيه بعضا النظر واجب ولكنه لا ثواب فيه لا ثواب فيه وإنما يستخرج به من البخيل كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه هذا مكروه لأنك إذا حللته تقول يا ربي أنا لا أتصدق حتى تشفيه من مربي ولا اصوم حتى تسلم لي حبيبي تقدمه من صبر سليمان ان يقدم من صدر سليمان انا لا اتقدم لك بهذا الخير وبهذه وبهذه الطاعه الا اذا فعلت كانك تحض الله بمقابل وهكذا نعبد الله هكذا ينبغي ان فعلت فعلت وان لم تفعل ما افعل أنا تحليل كلامه هذا اذا شفتني من مرض انا تصدق وانا صوم صوم كذا مش في 12 هكذا هكذا العبد مع سيده هي. هكذا المملوك مع مالكه هي. اخ ولهذا قال الله سبحانه وانما يستخرج بهم البغض والناس لا يعرفون من النظر لها هذا وهذه قضيه مقلوبة الناس جهل بشريعه الله فالنظر المحمود هو الاول وهذا هو الذي يفتح عليه الأضرار فقال بيؤمن بالنظر اي هم رأوا التقصير من أنفسهم فألزموا أنفسهم بأن يطيعوا الله بأمور زائدة، وإذا كانوا يعني يتقربون إلى الله ويوجبون على أنفسهم بالزوائد فما ملك بالفرائد التي فرضها الله يؤدونها من باب أولى و لانهم لأنهم يزيدون هفور فرضية يفرضونها على أموذهم فأما الذي فرضها الله فمن باب أولى وأولى وأولى إذن هؤلاء عبيد لله كامل العبوديه فقال يكون بالنظر، مفهوم؟ طيب. ثم هذه هو الصفة الأولى قال الصفة الثانية للأمرار قال ويخافون يوما يخافون يوما ونكترى هذا اليوم لفضاعة أهواله يوما يوما كان شره مستطيرا يوما تقلب فيه قلوبه والأبصار يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عبد ولا تنفعها شفاعة يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوما عظيما يخافون من هذا اليوم يخافون يوما نكاه لأنه لا يخاف من كثرة أهواله يعجز الواصف عن وصفه ولو وصفه الله ما يمكن أن ندرك وأن نعي ما يقع فيه. يخافون يوما هكذا تركه مطلقا يخافون يوما كان شره مستطيرا كان شره مستطيرا شره منتشراً مسيطراً الا من صلّمه الله شره مستطيراً والخوف من ورائه شيء ليه خافوا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلي ومن أدلي بلغ المنزل اللي خاف وكان في مكان ما وخاص يقلع اول الليل يغادر المكان اول من بكره فري فر وهذا شبيب حديث صحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثله ما يجئ به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني الجيش يريد هذه المنطقه يريد السياحتها يغزوها يريد قال فاطاعه قوم وقال انا النذير العريان لانه اجذب يصدق اماذا فعل ذبل جلابه ذبل قميصه وزول حتى حتى الرسول والكرسوس يزوله ووجهه كده عريان الان باش يرحل على انه صادق ما في وكان العار والشمار عند العرب إن الإنسان يمتعونها عار لكن هو فعل هذا ليه؟ لي كي يصدق الأمر جد بقى فيها لا هاتذين يقول علي الصلاة وسلام. وأنا النذير العريا أنا بحال هذاك الرجل رجل يجي أنا صادق الشيء اللي يقول لكم صادق أنا يعني دعوتي معكم بمثل هذا الرجل مع قومي قال فقطعه قوم. فقطعه قوم فقطعه قوم ايه؟ قوم طاعو قلت له قلعوا وصاروا على بحرين فنجوا قل قالوا عصوه طائره فضاقوا مكانهم فجاء العدو فاجتاحهم واستغفلهم ولم يبك منهم افعى خلاص فيقول عليه الصلاه والسلام فكذلك ما جئت انا به من اطاعني وعمل بما جئت به نجا ومن عصاني وكذبت ما جئت به وكذب ما من الحق فهذا ايش خلاص هلك فكذلك هنالك اخوانا من ورائي الخوف شيء لان هذا الذي يخاف ليش يخاف يعمل على سبيل الخوف لان اللي خاف عمل يخافون يوما ليش يخافون يوما الخوف يدفعك لشيء ما ما يكون سبباً في إمامة ما يكون سبباً في عذابك ما يكون سبباً في ورطتك يخافون يوم فالخوف يزرك والطمع في الخير والدرجات العالية يدفعك للطاعات كذا الطمع يدفعك للطاعه والخوف يدفعك ليش لتركي معصية في الله فهم يخافون يوما إذن هذا الخوف دفعهم لأن ينزجروا وأن يتركوا كل ما حرم الله ولذلك قال يخافون يوما فبهذا كانوا ابرارا يخافون يوما كان شربهم مستطيرا هذه ذلك ثم قال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه رغم ان عزم عندهم هو الطعام اللي عندهم ومع ذلك يسيرون على انفسهم ولو كان الحطاب ويطعمون الطعام على حبه رغم حبه للطعام يطعمون. اذا علاقتهم بالله الاولى علاقتهم بالله علاقة طاعة وحب واعتماد وعبادة وتفاني بالله عز وجل وعلاقتهم بالبشرية علاقة وزن وعلاقة رحمة يتراحمون ويتعاطفون ويتودون و... يعني... ويتبادلون ويتكافلون علاقتهم بالله وعلاقتهم مع خلق الله الكل في حسن الكل جميل ويطعمون الطعام انظروا بما كانوا أبرارا أعطوا العباد الكامله لله وتركوا معاصي الله ثم كانوا رحماء كانوا متسابزين متواصلين ويطعمون الطعام على حبه رغم حبهم للطعام يطعمون يطعمون من مسكينا ويتيما وأسيرا ايطعمون أي المحاوي الفقراء والمساكين والايتام والاسرى مسكينا ويتيما واسيرا والاسير هو المسجون الاسير هو الذي قبط في الحرب او الاسير المشجون هذا ارتكب معصيه وارتكب جريمه فحبس فمن اهل حبسته تمنع له طعام وشراب لا يا أبي يموت يموت هو مرسى كاف ما الموت لا اذا يطعمون الطعام حتى للأسير حتى للكافر يهودي او نصراني او مجوسي او علماني او ملحد كل ما كان يطعمونا ليه لان في كل كبدة رطلة اجر في كل كبد رطلة اجر كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حيث ولو في كل حيث اذا يطعمون الطعام على حذبهم مسكين ويتيما واسيرا قائلين انما نطعمكم لوجه الله قائلين اما بلسان الحال او بلسان الخال انما نطعمكم لوجه الله مرضا ما شاء الله مرضا منهجا فعاده مع رسالة والسلام هو ابو بكر وعمر بابن السحارة فلما رآهما هكذا من هذا المرض قال لي علي رضي الله عنهم جميعا قال لهما أنذرا نظرا من الله لعل الله يشفي هذين الولدين فنظرا لكي يشفي هذا النظر يجود ولا يجود يقول نجود لا ولكن هكذا بك فنظر ان يصوم ثلاثه ايام فصام ثلاثه ايام اليوم الاول لما صام وكان ما عندهم شيء من الطعام فذهب علي بن طالب واستقرب من يهودي ثلاثه اشهر من الشهر ظرف الساعه ثلث ساعه هو عبور بالفطره تعرفوا عبر ذو الفترة طائية اللي قلنا نقولوا عبر المكيال دي الفترة هو الساعة اللي مدوغ العربية ثلاثة آسوة تقرضها من يهود فقالت ذلك اليوم العصر هذي اليوم العولي صادت لي قال لي فاطمة رضي الله عنها قال حيني هذا هذا الساعة واحد لكي كي نفتر, نفتر به ان شاء الله في المغرب فهي يعني صحنت هذا هذه هذا الشعير وصنعت ارغفه وفي الليل لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف لله وجاء الى البيت هم وضعوا الارغفه بين ايديهم واذا بمسكين يترك الباب ان شاء الله لله اللي ياتي لقمه من الخبز اللي عنده ايش قطعه من من الخبز يعني يترك فقال فقال الله بسهد اخذوا الكمية كلها ودفعها ليه؟ من المسجد فاليوم وبقياها كلف بقناهد فيه وإذا الغادر غادم مفتروا دبالك ولا بصبحوا صيبين لأنه لانه اه صبحوا صيبين لقل له لا تتاكل لقوم بتحدي واحد الساعة الآخر. لما تحنط الأماشى عثلت أرغفة واذا المتعوم وصلنا المغرب ويتابيه والموضع وإذا بيتيم بي بي بي يترك الباء هنا مسكين جذغ يتيم يطلب لقمة العين فقدرهم فدفعوا فدفعا لهم عندهم أيوة فوق يطويه واليوم الثالث اليوم الثالث أمر أن تطرح هو الصع الباقي واذا بي صله تعقد الارغفه وصلى هو المضروب والجاري من بي ازير يطرق الباب هو اتذكر اذا ساجد ابليس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره هلذا المسانح من الباب الانقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا خافوا من ربنا يوما عززا قل طريقة فوقاه الله قبل ذلك اليوم ولقاه ندرسه سلورا قال ابن الجوزي في هذه القصة إنها موضوعة إن هذا الحديث موضوع مذكور ما لا أساس له من الصحة إيه. إنما سبحان الله كل من طبعا ابي العبي طبعا النظير من فعل هذا يدخل في الآية ولا لا يدخل في الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد من يعني حينما تقطب هذا الطعام للفقير أو اليتيم أو المسكين له إما بلسان الحال أو لسان المقال الله يعلم ما في قلبك أو ربما سبحانه الله اذا أعطيته ربما يقول هذا اعطاني ربما يريد أن ها ان ان ارطله جميلا. اتقل اش انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء في ولا جزاءً في ولا شكورا بالاقوال. ما نريد تعال اللي تشكرنا. ما نريد بخبخة وجسرها. ماذا نريد? نريد وجه الله. نريد الجنة نعينها. نريد ما عند الله نريد ان نكون من الابراد ان نكون من عباد الله الصالحين فقط انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء هكذا يمضغي كل مؤمن مؤمن قدمت عملا صالحا لله ينبغي ان يكون في باطنك وفي عقيدتك وفي قلبك انما نطعمكم لوجه الله هذا العمل قدمته ليس ماذا تريد به الدنيا تريد بي ان يشكرك تريد ان يثني عليك ان يقول فيك شعرا أن يعني ان نشير في الناس ان فلان كريم فلان معطاف فلان جواد فلان كذا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ليش اننا خاف اننا خاف انظروا انظروا في وصف الابرار انظروا ما؟ ما في وصف الابرار يكون في النار ويخافون ها. فهم حينما أصعبوا ليس يخافون اننا نخاف من ربنا يوما يوما منتهى يوما عبوسا أطلق العبوس على اليوم لأن ذلك اليوم كل كافر وكل فاجر وكل منحرف وكل ضال إلا وتجه عبوسا عبوس الوجه كالح الوجه مكفهر الوجه مسود الوجه عبوس القطارير والقطارير والقطارير هي شدة العبوس العبوس الشديدة بوصف هذا اليوم الأسود هنقول نحن وحدنا وحدنا هرتعد وش مهرتحن؟ نافشة وفي وفي أطفالنا يوم جاي جالسين الأية ولكن المصايل التي كانت فيه سيرته أسود فكذلك قال, قال يوم عبوس وما العبوسه العبوسه المطلقه هكذا لا العبوسه الشديده قال عبوسا كم طريرا قال الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك لربنا الله سبحانه وتعالى ازال هذا الخوف عنه وتعلمون عن كل حديث هذا تعرفونه ذاك الرجل الذي من الخوف سبحان الله الخوف ينال به الإنسان درجات عند الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان اللي خاف المقام بين يدي الله المثول بين يدي الله هذه الوقفه أمام الله نصال الله الاسم وقف ألم وأما من خاف مقام اللي خاف المثول وهذا القيام قيامه في هذه الساحة في زعات المحكمة الله حينما يناد عليه قوم فعلته وفعلته وفعلته ما جوابه اهضمت مك ملائكتي اذا انكر ختم الله على كيف تتكلم جوارحه يتكلم اذنه انه كان يسمع الاغاني ويسمع الغيبة والنميمة. ويتكلم لي يتكلم لسانه كان يتكلم في كذا ويتكلم في كذا ويتكلم ويتعن في فلان ويتعن في فلان ويتذ فلان اضف فلان ويلعن فلان وهو الى ويتكلم ايش? فكره. حتى فكره يتكلم. وفرجه يتكلم. اين قذف نطفته? اين في اي فرج? فرج كذا وفرج كذا وفرج كذا وكان يلوط في كذا وينوط في كذا وينوط في, في. الله العادية. ومشى في كذا وحتى الارض تكلم يومئذ ايضا تحدثه. اخي شهود خلاص. وثم الكتاب. شريط حياتك من الى من بلوغك الى ان ذهر من الى شارك حياتك من اول الان ووجدوا ما عملوه حاضرك يا الفضيعة اصلى الله العزيز اذا خوف فكان واحد وصى اولاده قال يا اولادي اذا انا احرقوني حتى اصير رمادا واختاروا يوم يكون في فيه الريح دي. وثم ادخلوا البحر من برد. البحر. وثم ارموا هانخ الطخان ايه لي ارموه في وجه الريح. حتى افتفرق الشبر مغر. وثم يسترقب البحر. حتى لا يقدر الله على جمعي وتعميري. مثلا الله العافية. هذا الكبرى بكلمة كبيرة. ليش حتى ننسبة العجل لله الله يقدر على جمعه للاه يقدر كما قدر على خلقه يقدر على جمعه مرة هو وفعلا نفذ, نفذ الوصيح كما هي المخال واذا برب العزة يجمعه ويقول لي فعد هذا يا فلان يقول له خوفا منك يا ربي قد غفرت لك يقول له قد غفرت لك خلاص وين لانه لأنه كان يجهل جهل ما يعرف ما يعرف ان الله قادر على كل شيء. فالجهل بواجب ي... يعاقب عليه ما يعاقب لنجهل فاللوم على من؟, على من يعرف أما من جاهل من جاهل ألم يعرف عليك المهم يا إخوان الخوف ولمن خاف ما قام ربه جنتان ما هو جنة أحده يعطيه جنتان جننا جن على ايمانه وجن على خوفه جن على اعماله الظاهره وجن على اعماله الباطنه جن على العقيده وجن على الطاعه جن على التطروق وجن على الاوامر جن يستحقها وجن ورثها ورساة تلك الجنة التي أرثموها في الجنة اللي كذلك يخضوه الكفار أشكوك يا ورس الكفار كل واحد واحد ما خلق الله من البشرية عنده جنة عنده في الجنة مقام وعنده في النار مقام ما من أحد فأهل الجنة أشكو موش يدخل هذه المقام هي الجهنان من جهنان كيف أدخلها؟ اليهود والنصارى والمجوس والعلمانيون والمقامات ديال اهد أح... النار أح... من نصارا واليهود وكذا الاخير اي شو عبي يدخلها مقامة في الجنة شو عبي المؤمنون وهذا ما اكثره بعض المؤمنين بريد تعالى وسلك تلك الجنة التي اورد سموها ميرات والميرات طبعا يكون في مؤد... من خلف جيئا ميرات لمن خلف جيئا كذلك؟ اذا اخواني قال الله أزوجه هنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نذرة وسرورا ما في ولا سداد وجه ولا يوم عبوسه ما في اشراق قوم نظره هي البهجه والمنظر الجميل المنظر المشرق المنظر المنور نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدحب النظاره والبهاء والجمال لأولئك الذين يحفظون احاديث رسول الله ويطبقونها ويعملون بها ثم يقلقونها الناس سيدنا رسول الله يدعو له نذر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمع سمعت وعاها, وعاها قلبه ووعدها جوارحه هذا بالعلم وهذا بالتطبيق العملي ثم دفع نشرها في الارض أداها كما سمعها نعم فقال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم في قراءه فوقاهم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ان تكون الموافقه بالتعبير ونحن نقرا فوقاهم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مطر ولا ولا يعني. ولقاهم نضرا وسرورا ولقاء ولقاؤهم وسرور. في المنظر وسرورا في المصر الظاهر والباطن الكل جميل ربنا نوره ظاهرا وباطنا ولكم نضرا وسرور السرور القلبي والفرح والفرح الداخلي ثم المنظر الجميل والبهاء والنظارة والصباحة في الوجوه ما شاء الله وهذه تورث هذه اللي فرح الداخل يظهر إيش الفرحة في الخارج الوجوه واحد المشترك الوجه إيش ماذا هناك لعلك مبشر لعلك قال والله فرح ليش بشرني كلام بكذا ما شاء الله ما شاء الله خلاص فلما بوشروا جاء أصبحت النظرة على الوجوه والفرحة في الوجوه. ولقاهم ندره وشرورا الله فلا تحرمنا يا رب ولقاهم ندره وشرورا ثم قال وجزاهم بما صبروا وجزاهم ايش بما صبروا بسبب صبرهم في صبروا صبروا على اداء الفرائض والواجبات وصبروا على ترك المعاصي والمحرمات وصبروا على المقدورات وصبروا على ما لاحقهم من أنواع الإذاات في سبيل الدعوات الله أكبر صبروا على السراء والضراء والباساء صبروا وجزاهم بما صبروا حياتهم كلها كانت عناء كانت عناءا كانت مشقة كانت عذابا اهتك اهتك وربما نهبت اموالهم وربما طردوا من, من بلادهم وربما سجنوا وربما ضربوا وربما اهينوا وربما اصب فيهم وربما لحقوا ما لحقوا كل ذلك صبروا على هذه العقيده صبروا على هذا الايمان صبروا على هذه الدعوه صبروا على هذا الجهاد صبروا وصبروا حتى لقوا الله سبحانه وتعالى صابرين صامدين وجزاهم ليس بما صبروا لا بد من الصبر على السراء والصبر على الذراء حتى الصرماء لابد لأمه للصبر لأن كم من واحد ها سر ففجأ بسبب سروره ألعم الله عليه فماذا فعل ألقى تلك النعمة في الفواحش والمنكرات وتوصل إلى ما توصل حين. كل واحد لو كان غني مننا عنده المليارات وعنده الدولارات وعنده البنكات والشركات وعنده الحسابات البنكية ما شاء الله ترانا نسمع الدروس، والله ما أتي إليكم ليش لا في الموديلات هو لاني نعمة في في وكذا الى اخرين في العمارات وفي البلاد وما شاء الله إيه سبحان الله لأن النعمة ها النعمة تصل كذا ولو بسط الله الرزق لعباده برض ليش لا ولكن ربنا حكيم سبحانه يعطي لكل حسب ما يراه صالح له وربك يخلق ما يشاء ويخطار ما كان لهم الخيرا لكن قد يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالنعمة ونبلوكم بالشر والخير في السر. ثم الينا ترجعون فان فننظر من الشاكرون ومن الكافرون وجزاهم بما صبروا بس جزاهم يا رب بماذا جزيتهم قال جنة وحريرة الله اكبر جنة فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة الجنه النعيم ثم الالبسه وحريرا يلبسون من الثياب ما شاءوا ويتزينون كيف ارادوا ما شاء الله اقتربت كيف والله والقميص كيف اراد وما شاء الله والحز يمسكته ما شاء الله جنة وحريره وحريره عبر الله عز وجل عن هذا المعنى بالحرير وحريره الحرير في الدنيا ممنوع ولكن هناك مشروع وهناك مسموح نعمه اشار صلى الله عليه وسلم الى ذاب الحرير انه الحرام في الدنيا وحل الله له في الاخره من لبسه في الدنيا لم يلبسه ما في الاخره هذا بالنسبه الى الأبرار أما, اما المقربون فيحلون فيها من الساوره من ذهب ولؤلؤه ولباسهم فيها حرير وكذلك هؤلاء قالوا هنا زيد متكئين فيها عن ارائك في الجنه متكئين فيها على ارائك والارائك جمع اريكه والاريكه الارائك هي الأسرة داخل الحجله ربما ما تعرفون اليوم ما بقى هذه اللقعه هذه هذه التقاليد القديمه ما بقيت شو الحجله اللي السرير القديم اللي كان ناس اباء والاجداد عندهم سرير ها ولكن عندهم واحد واحد الاله خاصه تكون ها يعني ارويقه وفيه شبه دائره مستديره ويعطي منظرا جميلا جدا جدا منظرا خلابا والله لكن اليوم جبنا موسيا في الوسط وال... <تصفيق> والبيت فيه فيه عشر... عشر متر طول وعشر متر الارض ها وهو كيزمت في الوسط من هو كيزو كفاش عش هذا طبيعي فاش كاين واحد ديكس... ديسكو والدسكو كيف عملت دسكو الدسكو, الدسكو يعني كيف دم دم دم دم كيف ش شو عد كمشينا لأنه ما أنا ما أنا الحين اسمع دم, دم, دم يعني تكون هنا بس ما استطاعوا إطلاع ليش كمشينا عارضوا بالله والدسكو دايس ما عربي لا لا عجني أمريكيان وجزاهم بما صبروا جنه وحرياً قال متكئين فيها على الارائك والسرير قحدك يكونوا اللي معهم بيه لا يدفع هذا في اللغة العربية هكذا الارائك وقد تطلق الارائك في اللغة العربية على كل متكئ فالذي يتسكئ على الأفرشة الرفيعه يسمى عريف واللي يتسكع على المخدة يسمى اريكة واللي يتسكع على ايش على على هذه القنافيش تذكرون قرافيت قرافيت هذا الكلام هذا الكلام هيا يعني تسوي اريكة ايوه وهذا الطارب اللي هو طارب هي اريكة ايوه فيقول احد وجه سبحانه كما قال في سورة سهل ساعة الإنسان يعني مصوبة وزراثة فيها سرر مرفوعة مرفوعة لأن كل ما تزرع ما يجب زجين على سر الأرض ولا مرفوع يعني الزروع مرفوع لأن كل ما ترطمعي في الأكثر حتى لو يقول جيك وكل ما تهبط مزحب يكون أرض أنقص متكيين فيها عن أرائك قال لا يرون فيها شمسا ولا زنهرينها ما فيها لا حر ولا قرر الجو معتدل الجو طيب الجو حلو الجو حادث الجو جميل ما شاء الله لا حر ولا قرر ما في حرارة ولا برودة لا شمس ولا اعتدل لقدتنا تصل الشمس على الحرارة شمسا ولا تنهري وقد يطلق الشمس على هذا الكوكب ولهذا فسر بعض العلماء زمرير القمر ما فيه شمس ولا قمر ولذلك زعر التفسير في القمر لانه قد تطلق الشمس على الاشعه على الحرارة. ويبقى ايش الزمرير يبقى مقابل الحراره البرودة. وإذا ما في حرارة كثيرة ولا بروده كثيرة الجو معتدل الجو في غاية الجودة الجو هذا الطيب الجو جميل الجو كما قلنا حلو لا يرون فيها شمسا ولا زمHERIRA يروشونه أنتم ضمر إخواني على أن الليل والنهار لأنه ما في ليل ولا لا, لا في ليل ونهار ولكن أيضا من تظن أن الليل والنهار لا يتيان إلا عن طريق هذه الأفلاك الشمس والقمر جو. لا بل رب العزة يحكينا في القرآن أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا شمس ولا قمر ستة أيام لكي تعرفوا أن الأيام لا تقدر فقط بالشمس هذه وهذه الأفلاك وهذه الأجراء السماوية هذه لا بل رب العزه يقولنا تكور الشمس والقمر كل يكور ويلقف النار إذا الشمس كورت لفت ورمي بها خلاص حتى الأش... أساعتها تنخذف وحتى طاقتها الحرارية تنخذف إذا الله أزوج يحكي عن أهل الجنة يقول اولئك لهم رزقهم فيها بكره وعشيه سبحان الله فين الشمس والبكرة فين الشمس والعشيه بيت عراب بشيء غير الشمس وفي الحديث الصحيح ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل الجنه يرون رب العزه سبحانه ينعم عليهم في كل جمعه يرونه الجمعه يرونها يوم الجمعه يرونها يوم المزيد كل جمعه واعلاهم منزله يا لله في كل يومين مر في كل يومين مر في كل يومين لماذا بماذا, بماذا تعرف الايام بنور بانوار تشع من الارض عندما تكون هذه الارض التي نحاسب عليها ودوءها. واشرقت الارض بنور ربها. اذا سبحان الله انوار وانوار واحوال ما نعرف. اذا هنا يقول لا يرون فيها والاين موجودة لا يرون فيها في الجنة شمسا ولا زنهرها. ثم يقول ودانية عليهم ظلالها كيف الظل؟ الظل يكون بالشمس ولازم من أين هذا الظل؟ الله يعلمه وهم يتنعمون بالظل الضليل، الظل الظليل ونعمه الظل فوق نعمه الظل الدنيوي، مقدرش ما تتحسس بنعيم الظل الدنيوي، ها ؟ ظل الأشجار. هناك نعيم اعلى واغلى واكمل من هذا الظل. هناك يتنعم اهل الجنة به. فيقول سبحانه ودانية عليهم ظلاله. قريبا منه. الظل يتنعمون به. ودانية عليهم ظلالها. والشجرة في الجنة مسيرتها الف عام ما يقطعها الراكب الجوال. راكب يجري ما يخطع ألفاً في ظلها شاك من أين الظل يعلمه الله ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلية وقطوف جبل والقف والقطف هو ثمار يعني ثمار الجنة في متناول أي أهل الجنة يتناوله كيف شاء قائما ام قاعدا ام مضطجعا فهو سهل ويسفر امامه متى اراده وجده وخلاص فهو يتذلل له ويخذبه على ان الغناء حرام بمسكرة والله في الحديث صحيح حرم التبر وحرم الغناء فالغناء بالإجناع حرام الغناء من النساء فكيف من الرجال وفي قول حذر من بالنسبة الرجال حرام نحن فيه تشبه بالنساء وحدث النساء يقول علماء إنه حرام بالنسبة إلى المرأة للجواري نعم الجواري والجواري ما كان دون ما كنا دون البلوغ يعني ثمان سنوات س سنوات عشر سنوات عشرة عشرة عشر كذا ما ذم ما بلغ فثم جاري فالجواري إذا كان للعرف ومن العيد هذا يعني مثلا نسمع نسمع يعني صدق صدق صداء صدق دار فلاني ماذا دا هناك حال فيه عدد فيه عدد من اشعار الفرق بين بين الزنا والنكاح الصحيح والنكاح الحلال هذوم هو الاشعار الاشعار هاي جاء ولذلك سرعة الحدود الحدود لابد من الحدود وسرعة الحفلة والترح يعني او لم او لم ولو جاء هي كذلك الرسول الله رسول المرأة لا يجي لا يجيك بالغناء لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب للفتاة المرأة فلا تخضعنا بالقول المرأة إذا تكلم مجرد كلام نقص تخدع وتزين وتأن وترنم وتترخى الصوت يعني بعض النساء حين بتكون يعني ما فيش شا... ما في أحد تتكلم طبيعية ولكن حين بسمع الرجال أشكال ترقق الصوت يعني وتخفف الصوت وتلين الصوت وتكون في الجدار وتكون في هيك الله يو يج صلاه تصعم بالقول هذا بيعرف قول فكيف تغني؟ سبحان الله كيف تغني؟ ما ان شاء الله لا يبقى. وهناك ايات وتن وقت لأتينا لاتينا بايات كثيرات واحاديث كثيرة كلها تدل على حرمة الغناء كيف فيكم هذه ثم يقول الاخ الكريم هل هذا نعم هناك رساله لني حزم ورد عليه كثير وكثير كثير من العلماء رد حديث البخاري انه حزم ما صح عنده حديث البخاري فرد عليه العلماء ردا عليه من قديم ومن القديم والحليم. ثم يقول الاخ هل هذا هل صحيح هل لا. الجهر مثل رأس المرأة مثل الرجل هل هذا صحيح نقول صحيح أيوة الرجل مثل المرأة تقترب تقترب تقترب من زواج هذا صحيح فالمرأة مثل الرجل سواء النساء شقائق الرجال إلا ما ورد مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام خضبة النساء للرجال أو الرجال للنساء نكاله أما هذا الجهر واله والجه والسر هذا ما ورد ولكن الجهر مع من يعني تجارب مع النساء تجهر يعني من خلال تسمع نفسها ومن يليها ألا جاء فإذا صلى بالنساء يجوز أن تصلي بالنساء ولكن شريطة أن تكون في الوصف ما تقدم الفرأة على الصف لا تنتقل كما تكن سيد عائشة رضي الله عنه بتكون في الصف داخل الصف وهي إمامه هي الإمام وتقدمه وتقرأ بالجهر وما يسمعون ما يقدر ما يسمعون شهر هذا ثم انا <تصفيق> واحد هذا يقول سبحان الله يقول ان يكون هناك شيء يمكنه ان من البيت والله يمكنه ان يكون يعني شيء يمكنه يقول يكون مطرود شيء شاء الله يكون هناك شيء يمكنه ان يكون هناك شيء يمكنه ان يكون شيء ادعوك إليه مثلا أن مثل الدول الإسلامية كانت سأوي وقرأوا ادعاظ المساكن والإنسان وليس عنده شيء سأوي ولكن آه. ثم يقول الآن هنا يقول قرأت في كتئه من صغير تعليم الصلاة لمؤلفه محمد صواب صفحه 110 يقول مايل يقول فيه لا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا بفتح الكتاب فقط يقول هل هذا صحيح؟ يقول صحيح إذا كنت وراء الإمام الصلاة الجهرية في الحدوث في الصلاة الجهرية ما تقرأ لا تزعلوه إلا بساتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها بل باقي تبع وأنصف نعم قرأ الفاتحة واحدة إذا كانت بساتحة واحدة إذا كانت بساتحة واحدة لا تقوم يقالسة اتلع في حد الماسي معه لا تقرأ مع لا تقرأ كم تقرا تقرا تقرأ تقرا ثم يقول الآب هذا الشاب أكل السحر فأصبح مملوكا بهذا السحر فذهب إلى الفقير لكي يعالي من ذلك السحر فعالجه الفقير فقال له بقية لك من ستة المعالجه لا بقية لك من ستة معالجة إلا الزيارة الولي صالح فهل له الزيارة؟ هذا يصبح لا ذات ولا دينة هذا مشدد وخلاص قضي عليه لأنه أصبح, أصبح مملوكا أصبح إيه يعني مشروع صحيح؟ فالآن يريد قضاء على دينه إذا ذهلوا الهل الهلاني ها؟ هسيصبح يعني الهلاني هو الهلاني الذي سيدين له هذا الجن أرب ما يزول هذا الجن يذلهه. اذ الله يتصمت على الانسان ليش ويذهب يذهب يفعل يعني فعلا شركيا يذبح الولد فلاني او يطفيه او يتفسح به او يتمرح فيه تراب ثم يخرج هذا الجن ليش يدل الله ويخليه يعتقد على ان الولد فلاني هو الذي اراحه اذلمه ما اذى هذا هو الشرك بالله يا اخوان من الذي امرضني من الذي يشفيني الله. قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسخيني وإذا ما ردته فهو يشفيني من أدب قال ما ردته ما قال عمر أباني ليش؟ لأن الخير ينسب لله من الله والشر من الأدب من الله ينسب لله عبدالله وإذا ما ردته فهو يشفيني إذا من الشافي والله موجود غير من الفلاني البلاني أنت المسجد الشجد من الذي أفضل؟ وش بيت الله ولا الترح الفلاني هذا يريد القضاء على دينك نصبح نازيني لجسمك لا دين لا دنيا حال وثم يقول بعد الزحية رحنا أصلكم الزعالي وليدتي اللهم موقف عن طريق الزراس والشفاء مهما الشيئة رعاة فيها هو الشيئة شفاء, شفاء لو غدر سقم اللهم أمين شبه الله بحكي.